بوك تو سدم ديسيات سبعون سبعون نيتو خصيات جلاتيسي الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء سالبستفايشيك He <T2> to hebu todachen He to he tuda celi by ste tancovať He to hebu antarkos? He to he antarchos celi sa isť prechádzať He to hebu tata nas za He chcel by som fajčiť? احب ان ادخن احب ان ادخن هل تريد سيجاره هل تريد سيجارة؟, هل تريد سيجارة؟ هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار اا ختار بي سم أشر شيئا أحب أن أشر شيئا أحبكل شيئ أحب أن آكل شيئ أحب, أحب أن أريح نفس قليلا أحب أن أري نفسي قليلا. Chcel, cela by som sa vás niečo spýtať Ahub Cela by som vás o niečo poprosiť Ahub Cela by som vás na niečo pozvať احب ان ادعوكم لشيء احب أدعوكم لشيء. عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ ماذا تريد حضراتكم هل تريد حضرتكم قهوه هل تريد حضراتكم alebo si raczej تفضل حضراتكم شيء؟ او تفضل حضراتكم شاي؟ chcieliśmy نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن إلى البيت. Chcielibyście taksík? هل تريدون تاكسي؟ سيارة أجرة. هل تريدون تاكسي؟ سلي بتلفونوات يريدون أن يتصلوا بالتلفون يريدون أن يتصلوا بالتلفون prosíme vás نافشتفت انترنتوو أدرسو www.book2.de kde si môžete prezrieť našu knihu a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.